بيتنبيت كمان حلو ساكن من زمان بعد بيتنبيت كمان حلو ساكن من زمان ما ابتسم له لما شوفه يجري يدخل من قصوفه ما ابتسم له لما شوفه يجري يدخل من قصوفه لا حد يعرف من men med vitne bitt يا اللي في العالي لقلبي بتيجي وبالي بيشغلني طول نهاري ويشويلي في الاعصاري يا اللي في العالي لقلبي بتيجي وبالي بيشغلني طول مهاري في العصاري واجي انده ولا شاور من كسوفه يقول لداري لحد يعرف من اليران بعد بيت نبيت الهواف شباك وقبلي بس برتحلو تملي الهواف شباك وقبلي بس برتحلو تملي اصلوا نسمى من حبيبي اللي واخد مني عقلي قلبي حبه هو عارف بس له معرفش خايف قلبي حبه وعارف بس له معرفش خايف لحد يعرف من الجيران بعد بيت نبيت كمان بعد بيت نبيت كمان بعد بيت نبيت كمان لما يدفن نور ينام الأنور بخيلني في الظلام الحلي و لما يطفي النور ينام الانور بخيلني في الظلام اقفل الشبك عليا وافتك الحر تح شويه اقفل عليا وافتك الحر تح شويه القطيف الحلو جاني يهرى منهم من عناية من عناية تني صاحي للأدان تني صاحي للأدان نعدي بتنمي الثمان خلوي ساكن من زمان نعدي بتنمي الثمان خلوي ساكن من زمان حدي يا رخم الجيران بعد بيتنا بيت كمان